وندمش الترتيبات اللي بينا طرحي اتفقنا سابقا على بعض الأمور اللي تخص صورة الدول وكنا ان صورة الدول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 فهو سلام من الله على الله في القرآن الله تاني؟ سلام من الله على الله في القرآن الله وهذا خلاف من قارب وهذا خلافه من قارب فهذا هو المعنى السفراب أنا كان بكلفة موضوع أمياني في موضوع تاني احنا اتفقنا إن الكلام مش عمدينها ودي مش صديقة في الكلام الكلام كله وطرابط ومنتماسك ويأفضه بعضه متجدين وبعضه الفكرة كلها أنك أنت تفكر ليه الآية دي جدتك فأنا رأيي الشخصي وبرضه عيد كل أخ من إفضل وكان عنده رأي أو احتران يقولي ونضمش فرط كلامه يعني وبرضه دول الكلام في المال أنا رأيي الشخصي كلا لأن ربنا نصر المسلمين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 فما يفهم لأن كل اسم الأسماء له ما يفسره في قصة من النظير يعني مثلا اسمه جبار الله عز وجل جبار جبار جبار بمعنى, بمعنى القخار وجبار بمعنى من يدبر كسر يدبر كسر فالجبار بمعنى أنه القخار فقهر من النظير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 الله عز وجل سلام. الله عز وجل. سلام السلام بمعنى قبل كل نقص اثنين من كل نقص في نفس, نفس الوقت السلام بمعنى انه سلم المسلمين من ايه من السوق جيم او السوق وعاملوا المشركين احسن من اعمال اليهود احسن معامله عارفين المعارض السلام برضه من المسلمين لا ونمشي اصلي بقى له وناخد كل كل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 بين أول الصورة و كذلك أنا مزهولة أي بتنب ليه رب الله جلالك سبحانه و سبحانه ذكر الله نهضر السماوات رأس ماذا؟ أنا رأي الشخصي فأحقول كده شوك دكتور التشريعات اللي سبقتنا فيها ضوء وموت هو المال واضح واضح فارس بعد أن سارد الله وعز وجل تحديث الحلافة من رجل في المرأة على ليه التشريعات على ليه التشريعات على ليه شريعة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 تحديد العلاقة بين رجل المرأة ده عصم على العصم يعني فضل نتحدث بكده عبد الله سنة القرآن عبد القرآن وعبد القرآن لسرطة عصير كده نفس أه وما تحدثنا أنا لدي نظر الأعمى لأكدوه أه لديه طرقات وكلام ووضح أولي 2 نظر كده نفس كده نفس كده نفس أيبا نحن ايوه قلنا ده طبعا مثل شعراتنا ما يقولوا الكلام بيقول من اتيكنا الله يصح كلامك هو ده الكلام اللي احنا بنعني عليه انت ده اللي احنا كلام ده اللي هو الكلام اللي احنا قلناه في صوت الايه الواطعه قلنا في صوت قلنا الكلام ده ان الشاعر بيجي في لحظه من لحظات ما على نفسه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 ولا واحد مش عارف فلسفه ايه وانا شبه يعني مفيش حد بيشير شبهه قوله الاسلام والمسلمين لا شهوه ولا شبهه احصل نزل في مدينه وبعدين لقيت واحد عن حاجه يعني بنهي بيه انا هقوله عليه بساله السلام عليكم السلام عليكم اهلا بك انتهي بنات الشعر السلام عليكم بصدق بصدق برضا المدينة باب طول شك مش هتكتب نحبول كده مش هتكتب نفتحك بلو منابش تجوله بلو عالعودي ايه اللي قطار ايه خارج كمينا كده اه بلو منابش بلو لا لا لا الله بلو صدق بصدق لعالعودي ايه اه اه لا شخوة ولا ايه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 ان ان ترى ان الام بتاع الله بتاعنا ان ثم يؤلف ثم يجعل هو مكاما فترى من خيالك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 من أجمل وأحلى الهيارة التي نتحدّم فيها بسرعة في الإعجاز العين عندنا المطر أو السحب نعين السحب, السحب روكامير والسحب أين كان؟ مسرطية أو مسرطية أو منبسطة منبسطة يعني كيف؟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 لا متراكمه متراكمه ايوه اه متراكمه ولا متكيمه بس في البرامج لا لا متراكمه يعني متراكمه يعني كوم فوق كوم فوق فوق بطريقه بسيطه فطبعا دي كيبه زي عندنا في تليفزيون جبل فعلماء وجدوا فيها صفتين الصفه الاولى ان هذه هذه السحب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 سحابة ركمية ممكن يعينه مه يفقد البصر ثواني يفقد البصر مه ثواني يفقد البصر يردده اللي هو ربنا العليا التالي السنة الرقية ذا هو نعم ما فيش رؤية لا يا جون دا حاجة بسيطة مجرد من يتوسط ممكن يعينه إيه لا بس من الركام يعني ما فيش رؤية ولا بما فيه رؤية فيه لا دا هو دا حاجة بسيطة هو بيبا بي شايفه بيبا حاجة بس لحظة كده بيبا زي زيك يا زي رجل زي وعروبين انا قفلت قفلت يعني ايه يعني ايه اه سين عميه اللهم كده يعني ما حشيت انني عميه إن واحد غفلي مبتعه وجراء يتجوزه يعني يدخل فيه ولا اه لا يتجوزه يدخل فيه اه في البلد تشوف والله يا اخواني انا فرأت هذا الكلام معاجل من العلماء مصر الكباب اللهم لك والله عز وجل له الشكر وانتم تعلمون اين الشوره رصكم مقصورش والمحصور كما قال امام زمان ممكن يقوا العالي الكبير ها المشهور وفي واحد كان ايه شاور امبارح ايه ها مشهور مش مشهور والشوره بتاعه وراءه قدام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 أن الله يُسجل يُسجل يعني يدفع سحابة ثم يُؤلف بينهم أولاً لما نشوف السحاب يُعلم ، ي Terre comm outer وبعدها حيثًا يلتقل يلتقي و يلتقي يُؤلف به منهم وبعدما كان يلتقي أصبح كبرة electroc definition فرو c9 وكأنها جبلةIO ثم يُؤلفين بينهم من عندما يلتقي و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 تيجي مثلا دي طول بطول تمام طول بطول مثلا في اماكن فيها بطول وبتاعه غاز وعربيات مش عارفه تنزل عليه ها تقول له خلص الناس هربت ينزل على فرط عندنا على فرط فرط واحد سائقه بس ده يعني كده بس له يعني هو نفسه اصلا كان يعرف طريقه الفلا ده نزل في المركب في عشان ينفع على فوق يارى في الركامية ومشان الركامية ويجب السحابة ونحنلس بينها وإيه الوصف الضقيق ده؟ صحيح. وصف الضقيق في آن راحته هذا أجارك إن ربنا يوصف هذه السحب الركامية وصفاً دقيقاً لديها الطريقة دي الكلام معلش الجماعة اللي ينكروا الإعجاد العلمي أنه مش حاجة خالص ممكن هو مش مستوعب الكلام مش مستوعب متسكك متشكك ولكن هو مؤهلات العلمية لا تستغلش بحاجة جدا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 مش يذهب بصري او يذهب بصري. أو أفضل أفضل بصر يكاد سنه رقيق يذهب به بالافصح طب قلنا الصح يكون نقول له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 سنه برق سنه ايضا برق يجهل الابصار البرق عشان يفهمني معانا الشت او المطر معاه ظاهرتين الظاهره الاولى بصريه والظاهره الثانيه ايه صناعيه الظاهره البصريه اللي هي الدنيا بتسري كلمه مشهوره الدنيا ايه بتسري بتسري إيه إيه دي البرق وبعدين يقول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 ثم يؤلف بينه يعني ايه يؤلف, <تصفيق> يؤلف بينه يعني يؤلف بينه يؤلف, يؤلف, يؤلف بينهم ثم يتعادوا له بعد ما بيؤلف بيهم كده ويربطهم بعد كده ها بيخليه ايه متراكم خلاص ااا يعني المطر يسقط من الغلاف الجوي وينزلوا السماء السماء هي السحب من جبالي. في يعني البرد البرد ديالي نعم يبقى هو الشحمر الكميه 1 تهبرد تهبرد ها جهاد الايه ثلاث حاجات اهو برد برد ها ده برد الضوء البرد البرد البرد اللي يكون له الشحمر الكميه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 يا يكون لك يكون ماخوذ من كور الشيء ببساطه مشان زي كده كور الحمامه اه خلي في الفهم فيكور الليل والنهار يعني معنى ان الليل صور ونهار صور هذا طبعا في حد ذاته ان نوتي دي ورده إن يقدم الله الليله من كل حق ايه مفيد هذه العبارات <تصفيق> الاولى حول نفسها والارض تدور من هذا تستوعب هذا ظل <تصفيق> فتره حتى تستوعب هذا الدرس واشهر ثوائق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 والله تقلب الله الليل والنهار ان فيها لك لا بركه بيقول ابوصر ف انا يعني بصراحه ان الفنان دي حملاح السنه فاتت في صدره الحمد لله مفيش حاجه الحمد لله والله خلق كل جانبك من هناك ما ينزل الله كل ما ينف على الارض هو جانبك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 بقى بقى يكون مراجل ايه؟ من <تصفيق> اه من فتاك اه اه اه انا انت رجيش اعمى مختص ايش هاي تقول انا مراجل تجربت المستشفى الوقت سيدنا قصت بسنة عميه ويه حتى يتم طبيبه رنجر <تصفيق> طيب انا بس بسأل من البيض يرسل الله عز وجل ورسل الله عز <تصفيق> وجل ديه كان لديه فلا حدش قوله حدش قوله من البشرية وبعدين دي قاعده عامه والله خلق كل جبه من النفي كل جبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل جوه كل الحاجات دي المقصود الاصل ولا الماء يعني هو الدم عن عنصر الماء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 وكل إن علماء البلاغة يهتموا بالتقسيم على مستوى الآية ولم يهتموا بالتقسيم على مستوى الصورة حصل لا برض من دون الآيات تقسيم ما حصل يعني تقسيم ما حصل ربي قال إيه فمنهم ما يمشي على بطنه الزواح ومن ما يمشي على رجال على الإنسان مثل الطير ومنهم ما يمشي على أربع دموخم الدوار في قسم ثالث لا ما فيش فلن يسموه إيه التقسيم معك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 والله لا عارفه قد ربنا طبعا انا كنت حامل في وقالوا لي ايه روح شرب طرسان فشاء ربنا انني اقعد مع واحد صياد والصياد ده